وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا من دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا ليقربونا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور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 والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه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 ومن يضلل الله فما له من هَادٍ أَفَمَن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم الْقِيَامَةِ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الَّذِينَ من قبلهم فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ من حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يَهْدِ الله فما له من مضل أَلَيْسَ الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات وَالْأَرْضَ ليقولوا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 بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا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 واتبعوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إليكم من ربكم من قبل أن يَأْتِيَكُمُ العذاب بَغْتَةً وأنتم لا تشعرون